بسم ا ل ك ن يجب ان ت ت ح ا م ل مع الله ق ولكن ا التي ل ت ج د يجب ز و ان ت س ت ع ي إ ل مع الله ولكن ا يجب س ان تتعامل ل ه س مع ي بصير الله ذ ي ي ن ض شركه م م ا ل ه م إن أ م ه ا إلا الله ت ه م ل و د ن ع و إ ن ه م غير ق و ربحيه ذات مضمون وزورا إ ا ل ل ه ا ع ف و ي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير ر ق ب ة من قبل أ ن يتماس ذ ل ك م توعظون ب ه و الهدى ل شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي من ل م يستطع فإطعام ستين مسكين ا ذ ل ك لتؤمنوا بالله و ر س و ل ه و ت ل ك ح د و د الله و ل ل كافرين عذاب أ ل ي م إن ا ل ذ ي ن ي ح ا د و ن الله و ر س و ل ه ك موسوعه ا النابلسي و ا ن عذاب ا مهين يوم يبعثهم للعلوم ي ا ي ن ب ب م الاسلاميه أحصار و الله ع ل ه النابلسي للعلوم م ما ا في ا ل س ل ا م ا ي ه ا ن م ن نجوى ث ل ا ث ة إ ل ا ه و ر ا ب ع و ل ا خ م س ة إلا, هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم هو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 ف يعودون ل م ا ن ه عنه ويتناجون بالاثم والعدوان و م ع ص ي ة الرسول و إ ذ ا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أ ن ف س ه م لولا يعذبنا الله بما نقول وعسبهم جهنم ه ن ي ص ل ا ف ب س ا ل م ص ي ي ر ا أ ي ه ا ا ل ذ إذا ي ن آمنوا تناجيتم ف ل ا ت ت ن ا ج و ا ا ب ل إ ث م ومعصية والعذوان ا ل ر س و ل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 تفسحوا في ا ل م ت ل ف ف س ح و ا ي ف س ح ا ل ل ه لكم و إ ذ ا ق ل د ش ز و ي ر ف ع الله الذين آ م ن و ا م ن والذين ك م العلم أوتوا د ر ج ا ت و ا ل ل ه ب م ا ت ع ب ل ب ي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا ناجيتم الرسول فقدموا بين ي د ي ن جواكم ص د ق ا ذلك خير لكم و أ ط ه ر و ا ف إ ن لم تجدوا فان الله غفور رحيم أ ا ش ف ق ت م أ ن تقدموا بين ي د ي ن جواكم ص د ق ا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 ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أ ع د الله لهم عذابا شديدا ف إ ن ه م ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أ ي م ا ن ه م ج ن ة فصدوا عن سبيل الله ولماذا ي ح و ن أنهم لا يمكن ان يكون ل ه ت مسؤوليه من اجل ان ي أ و ن و ا ه م ذ س ؤ ا ل ي ن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 هو الذي أ خ ر ج الذين كفروا من أ ه ل الكتاب من ديارهم ل أ و ل الحشر ما ظننتم أ ن ي خ ر ج و ا وظنوا أ ن ه م مانعتهم ح ص و ل من الله ف أ ت ا ه م الله من حيث لم يحتسبوا و ق د ف في قلوبهم الرعب ي خ ر موسوعه ن ب م بأيديهم وأيدي النابلسي م م ؤ ي ن ف ر و ا للعلوم ل ي الاسلاميه ذلك ن ف ش د ي د ا ل ع ق ا ب م ا قطعتم من ل ي ن ة أ و ت ر ك ت م و ه ا ق ا ئ م ة ع ل ى أ ص و ل ه ا ف ب إ ذ ن ا ل ل ا و ه ف ض ل من اجل ا ي ك و ا ل يكون ا ل ي ا ف ل اجل ي ن ف اجل ي و ن م ا ج و ف م ا ج ا ف ل ا ل ا ه ن ل من ا ل و ه ن ل من ا و ه ل م ا أ و ف ت م ع ل ي ه من خيل و ا ر ك ا ل ك ن ا ل ل ه ي س ل ي ل ل ه ع ل ى كل شيء قدير م ا أفاء ا ل ل على ه ر س و ل ه م ن أ ه ل فلله و ل ر س و ل و ع ه ا ل ق ر ب ى واليتامى و ا ل ي م س ك ن و ب ا ل س ب ي ل كي ل ا يكون د و ل بين الأغنياء منكم و م ا آتاكم ا ل ر س و ل ف ا ه م ا نهاكم فانتهوا عنه فأنتهو واتقوا ل ل ه أخرجوا م ديارهم و أ م و ا ل ه م يبتغون ف ض ل ا م ن ا ل ل ه ورضوانا و ي ن ص ر و ا ل ل ه و ر س و ل ه أ و ل ئ ك ه م ا ل ص ا د ق و ن الذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه م ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه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 ربنا إنك روح ر م ألم تر إلى ا ل ذ ي ن ن ا ف ق و ا ي ق و ل و ن ل إ خ و ا ن ه م ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا م ن أهل ا ل ك ت ا ب ل ن لنخرجن أخرجتم معكم ل و ا نطيع ي ف ك م أحدا أ ب ي ه وإن و ق ت ت ل موسوعه لننصرنكم والله يشهد ه إ ن ا ل ن ا ب ل لا ي خ ر ج و و ن معهم للعلوم ن ق و ت ا ي ن ص و و ه م ن نصرهم الاسلاميه لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إ ل ا في قرى محصنه ة أو من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 كمثل الشيطان إ ذ قال ل ل إ ن س ا ن اكفر فلما كفر قال إ ن ي بريء منك إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ل ع ذ ي و ا واتقوا الله ف س ا ه ف س ه م أولئك هم ا ل ف الله س ق و ن ا أصحاب ا يستوي الحسنى جنته ا ا ل ف ئ ز و ن ل و أ ن ز ع ه ذ ا ا ل ق ر آ ن على ج ب ل ل ر أ ي ت ه خاشعا للعلوم الاسلاميه ل س م الله الرحمن ا ل ر ح ي م و س ل ع ه النابلسي م ل ل ع ز ز ي ا ل ج ب ا ا ر ل م ت ك ب ب ر س ح ا ن ا ل ل ه س ب ح ا ن ا ل ل ه ع م ا ي س ر و ن ه له م ا ا في ل س م ا و ا والأرض ا ت وهو ل ع ز ز ي الحكيم ا ل ل بسم ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آمنوا ل ا تتخذوا ع ل و م الاسلاميه ا ل ر س و ل و إ يامر ك أن ت م بالله ربكم إ ن تكون حرجتم جهدا في سبيل و ب ت غ ا ي ر ا ت ي تسرون إ ل ي ى بلاد ا م ة و أ ن ا أ ع ل م بما أ خ ف ي ت م وما اعلنتم و م ن ي ف ع ل ه من فقل موسوعه النابلسي س ي ل إ يثقفوكم و ي ر ي ه م و أ ل ن ت ه ب ا ل ع ل و و و د و الاسلاميه و ت ك ف ر وعلى م و ل ا م ي و ع ه النابلسي م و ا للعلوم قد الاسلاميه موسوعه م ا ت ع ب د ن من ن ا ل ك ف ر النابلسي بكم ن و ي ل ل ع د ا و ة م ا ل ب ا ر أ س ل ا م ت ه اسماء ن و الله وحده إ ل الحسنى ق و إبراهيم ل إلا موسوعه من, من شيء ب النابلسي ك ك و ل ر ربنا للعلوم ت ن ا للذين ك ا ا ل ا س ل ا م ي ا لك أ موسوعه ز ي النابلسي ح ك ي م لقد ك م فيهم أ و ة حسنة لمن كان للعلوم ه و ي ا ل آ خ ر ومن يتول إن فإن ا ل ل ه هو ا ل ل ي ا ح م ي ه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 الله يحب ا ل موسوعه ا ل ن ا ت ل و ك م ف ي ا ل د ي ن و أ خ ر ج و ك م من ي ا ل ا ه ر و ا ع ل ى إ ر ا ك م تولوهم ي ت و ل ه م فأولئهم موسوعه فإن ع ل م م ت ه ن م م ؤ ن ا ت ف ل س ي للعلوم الاسلاميه ه ح ل ل م وآتوهم ما أنفقوا ولا, عليكم أن إذا أجورا ولا تمسكوا ن ا ح ع ل ي أَن تَنْكِحُوهُمَّ آتَيْتُمُوا ت هُنَّ أُجُورَهُمْ م إِذَا وَلَا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله ل ع ي م حكيم و إ ن فاتكم شيء من شيء أ ز و ا ج ك م إ ع ه ا ل ن ا ف ا ب ل ذ ي ن ذ ه للعلوم ا ل ا ا ل ل ه ا ل ذ ي ت ه ا ن ب ي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أ ن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا, ولا يقتلن اولانهن ولا ي أ ت ي ن ب م ه ت ا ن يفترينه بين أ ي د ي ه ن ولا يعصينك في م ع ر و ف ف ب ا ي ع ه ن و ا س ت ف ل ه ن ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه قد َْ يئسوا َُ من َِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ كما ََ يئس ََ الكفار َُُّْ من ِْ أ َ ص ْ ح َ ا ب ِ ا ل ْ ق ُ ر ُ و ب ِ س م الله الرحمن ََّْ الرحيم َِّ سبح ََ لله َِّ ما َ في ِ السماوات َََِّ وما ََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ وهو ََُ العزيز َُِْ الحكيم َِْ يا ايها الذين آ م ن و ا لم تقولوا ما لا تفعلون كبرمقه ت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرسوم واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى بن مريم يا بني إ س ر ا ئ ي ل رسول الله ل إ ي ك مصدقا م مصدقا لما بين يدي من ا ل ت و ر ا ة ومبشرا ب ر س و ل ي أ ت ي من بعد اسمه أ ح م د فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر م ن ممن أظلم من من افترى ع ل ل ل ى ا ه ا ل ك ا ذ ب وهو يدعى إ ل ى ا ل إ س ل ا م و ا ل ل ه ل ا ا يهدي ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي يريدون ن ل ي ط ف و ا نور الله ه ه ب أ ف م و ا ل ل ه متم نوره الكافرون ولو كره الكافرون الذي أ ر س ل ر س و ل ه ب ا ل ه د د و ي ن ا ل ح ق ل ي ظ ه ه ر على ل ا د ي ن ك للعلوم ه كره ك ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا ه ل أدلكم على ت ج ا ر ت ن ج ي ك م من عذاب أ ل ي م ويذلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم و أ ن ف س ك م ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون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 وغرى نصر تحبونها موسوعه ن الله ف ت ح ق ر ي ب ا ل م م ؤ ن ي ي ن ا أيها ا ل س ي ن آمنوا كن وأنصار ا ل ل ع ك و م ا ق ا ل ع ي س ى ل ا م ر ي ه قال عيسى ب ن مريم ل ل ح ر ا ر ي ن من انصاري الى الله الله ر ح م ن الرحيم و س ل ع ه النابلسي للعلوم ويعلمهم الاسلاميه م ل شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ك ذات مضمون اجتماعي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 إ ن زعمتم أ ن ك م أ و ل ي ا ء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إ ن كنتم صادقين ولا يتمنونه أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه الله ع ل م ب ا ل ظ ا ل م ي ن ق ل إن ا ل م و ت ا ل ذ ي ت ف ر و ن م ن فإنه ه م ل ا ق ي م ثم تردون إ ل ى ع ا ل م ا ل غ ي ب و ا ل ش ه ا بما د فينبئكم كنتم تعملون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 ش ذ ك ه ا ل ل ه ك ث ي ر ا ل ل ع ك م ت ه دعويه غير و ربحيه لهون فقوا ذات مضمون م ا ل ت م ا ر ي موسوعه ا ل ن ا ب ل ي ل ل ل و ا ل ا ل ا م ي ه